بسم الرحمن اقرأ باسم ربك خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْوَى أَرْوَأَهُ اسْتَوْنًا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ارا اي التي ينهى عبدن اذا صلى ارا اي انك على الهدى تقوا ارايت ان كذبوا علينا الام لم كلا لا ارينا من تغلى لنا سفنا بنصيه نصيته كاذبه خاطئة سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْ هَوَسَ جَدْرُ